شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون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 وَقَاالُوا قُلبُ نَاسِي أَكَِّةٍ مَِّا تَدُنونَ إِلَيهِ وَفِي آذَن وَقُرُون وَمِنْ بَيْنينَا وَغَيْنِكَ حِجَابُ فَعْمَل إِ نَ عَامِمُون قُلْ إَِّما وعشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين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 ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ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 هُوَ وَأَطْفَارُهُمْ وَجُنُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَحْمِلُونَ وَأَقَالُوا لِجُنُودِهِم لَمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا كَمْ أَنطَقَ ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوا لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين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 إن لهم فيها دار الكلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون قول الذيينكَ فَو رَّناَا أَرلَ الذيذْلِ أَبَّنا مِنَ الدِّ وَالقِن سَِ جعَهُُ مَا تحتَ أَقُدن لكُونَ مِنَ الأسفَنِيم.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 وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ اَنَّمَا هُوَ عَمَلٌ صَالِحٌ وَقُلْ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حميم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 وَمِنْ آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تستدوا للشمس ولا للقمر واستدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون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 وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك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 إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِ قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلٍ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ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 وَلا إنن أَذَقُنَهُ رَرحمَةَ مِا من بَعْدِ وََوور أَمَ السَّثْ لَ النَّبِّ أن الذيذينَ كَفَروبِمَا عَمِلُ وَلَلُذيقَّهُم مِن عَذَابِغَل وَإذَا عَمْن على الِسَانِي أَعرَب وَنَ آدِجانَِ بِه وَإِذاَا مَسَّهُ الشَّرْضُ فَذُودُ عَ عَر